بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من الله الله عن مثل المجاهد في سبيل الله كما ذلك الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صلاه ولا صيام حتى يرجه قال وحدث اعمالك عن ابي الزلال عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكاثر الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته الا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته ان يدخله جنه او يرده الى مسكنه الذي خرج منه مع ما من اجر او الله في <تصفيق> موضع المرج هو موضع الكلى <تصفيق> نعم او روضه هو المرتفع من الاماكن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 <تصفيق> وجو ربك لفخر مريان ونواه لآل الإسلام تعي على على ذنب توزع وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قمر فقال لم ينزل عليه فيها شيء إلا هذه آية جميع دفعة فمن يعلم أذقى ذرات الخير يرى ومن يعلم أذقى ذرات الشر يرى فل التي بنواصيها الخير الى يوم القيامة هي التي يقاتلون عليها في سبيل الله وليس الخيول التي يستخدمها الكفار ليس في نواصيها خير قد انما هي سلاح في المسلمين وسلاح على المسلمين إذن فالحديث مطلق يخرج مخرج الخصوص كما قال صلى الله عليه وسلم الخيل معقول بنواصيها الخير يوم القيام هي خيول المسلمين التي يغزى عليها لكي تفتح أراضي الكفر وينشر التوحيد ويقام الدين نعم أنا وحدثني مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عمرو الأنصاري عن طائل بن وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخبركم بخير الناس منزلا رجل آكلا بعلان ثلاث يجامل في سبيل الله ألا أخبركم بخير الناس منزلا بعد رجل معتز في منامته يقيم صلاة ويؤت ذكاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا قال وحدثني عن مالك عن بن سعيد قال أخبرني عبادة بن وليد عن عباد عن ساطع بن ميعان جده قال بعياه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصنيف وطاعة يوسف والرزم والمنشط والماكرم ولن نزع الأمر أهلاً وأن أقول أبن أقوم بالحق حيث ما يكون لأنا خافوا في الله لا أما كلاك قالوا أعداثني عن ملك عزيز بنهاس كتب من الجراح إلى الخطاب يكروا لو الجموع من الرون ما يتخوف منهم فكتب الخطاب لما بعد أنه مهما ينزل بأرض مؤمن من الله له قدره فرج وإنه رجال الله يقول في كتابه أيها الذين آمنوا صلوا وصافروا واربطوا ولق الله العلة تصلحون بقول نهي عن يسافر بالقرآن أي يسافر بالقرآن يحيي عن عن الله صلى الله عليه وسلم يسافر نعم اذا فكله قرآن تمام فالذي في اللوح المحفوظ والذي مكتوب بأيادي والذي قرأوا في المصحف كله قرآن وكله كلام الله عز وجل ولا فرق بين هذا وهذا بين المتلوي وبين المكتوب في اللوح المحفوظ ومن فرقهم أهل البدعة كما تعرفون نعم منهم من جعله مخلوقا ومنه من جعل الذي في اللوح المحفوظ هو كلام الله والذي بأيدينا هو المحدث وهذه كلها أقوال أهل البدعة وأهل الآراء والأهواء وحذر أهل السنة من ذلك والأصل فيه هو التزام النص والتزام قول الله عز وجل وما ذكره في كتابه هذه المسائل لا يتخللها عقل ولا رأي ولا منطق نعم فانظر قالنا أن يسافر بالقرآن فالله عز و... فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الذي يسافر به من المصاحف أو من الألواح أو شيء من السور هو قرآن. تمام ما فرق بين هذا وهذا نعم قال انا يقول ذلك ما خفت ان يناره العدو بقول نحن قتل نساني والولداني في القاسب قال حدثنا نحن نحن نعلم شيئا عن ابن الكرب لناهم قال حسنت وانا برع عبد الرحمن بن كاف وانه قال لها رسول الله عليه وسلم الذين قتلوا ابنها بالحقيق عن قتل نساني والولداني قال فكان رجل منهم يقول برحت بنا ابرا ابنها بالحقيق بالسياح <تصفيق> برحت بن <تصفيق> عرز برحت بن عرزة لقد كانت مره اخرى لن تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل وسلم تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون ان تكون الله من اجل ان تكون افضل من عن ابن عمر اذي وكل مره قاعده نتعدى ونحس فما في النسخة دي بعض الاخطاء فما شيء مختلف فيه يعني من جهه فهمتني النسخ الموطا والمرويات وهو يعني مقبول ومنها ما هو خطا نعم فيها مش يعني فيه هذا الحادث نعم راى في بعض ذلك النساء والصبيان الا اذا حملوا السلاح فقط يقتلوا الا اذا حملوا السلاح والا فهذا النهي مجمع عليه بين اهل العلم قاطبة لا خلاف بينهم في النهي عن قتل النساء والولدان ما لم يرفعوا سلاحا أو يساهموا في حرب تمام وأما مداواتهم مثلا لجرحاهم تمام واقامتهم على تزويدهم بالأكل والشرب فليس هؤلاء من أهل الحرابه لا يقتلون كذلك نعم حتى ولو حتى ولو حتى ولو هذا هو هذا هو المجتمع عليه طبعاً. ومن استدل بقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقب خطا من افتى به ومن يعني جعله حكما لمسألة الاعتداء بالمثل فقد أخطأ فذلك هو المطلق وهذا المقيد تمام هذا هو الذي يفسر ونزل يعني فيما ذكر أهل التفسير قوله تعالى في هذا النص لما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لأمثلن لا بسبعين ممن مثلوا بحمزة تمام ثم قال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله أمره بالصبر تمام نعم ثم جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المثلة فانتهى الأمر العاد فما مثله والعاد فما فانت واحد تقتل بسبعين واحد بواحد أما نساء والولدان فهو مقيد بهذا النص أنهم مستثنون من الحرابة نعم إلا إذا حملوا إلا إذا هذا لا دخل لنا في ذكر ذلك الحديث فانت لا مدخل له في هذا النص أبداً تمام حديث الصعب بن جفام لما قال انهم منهم ذم عايشين وراء الحصن غير مقصودين بالرمي تمام فالمقصودون بالرمي هم, هم الذين على شرف الحصون تمام ولذلك قال صعب القوم يبيتون وفيهم الرجال والنساء والذريه فقال هم منهم اي ملحقون بهم في, في الموضع تمام وهم غير مقصودين لأنهم هم نعرف في الحروب ونساهم إنساهم تحت الزرديب في الانفاق فإذا طاح الشيء عليهم وماتوا وإحنا ما نشقص دينهم قصدين شكون فهمت اهل الحرابة منهم فقتلوا تابعا لهم فليس لنا عليهم شيء فولا نحمل عليهم شيء تمام وهذا غير أظم مباشرين الروفاهم تمام ظاهرين فلا يقتلوا إلا إذا حملوا السلاح فقط نعم آه. اه مختلف مختلفين مختلفين مختلفين فالغالب يعني من التحليش والراي فهمت للدهات فهمت ولكبار السن منهم تمام وهذا يعني ليس في النساء يعني بذاك فهمت مش موجود برش نعم وحدثني عن مالك عن يحيى المسعيد أن أدرك صديق بعث الجلوش من الشام فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان امير روميا من تلك الأرباح فزعم أن يزيد قال يا أبو بكر إما أن تركب وإما أن ننزل فقال أبو بكر ما أنت بنازل وما أبى براكب مني أكتسب خطايا هذه في سبيل الله ثم قال له إنك ستشل قوم زعم أنهم حبسوا أنفسهم لله فذهبوا وما زعموا أنهم هؤلاء يعني فمن من وساتهم ورهبانهم حبسوا نفسهم في يعني يظهر معزولين ما عندهم حتى علاق إلا إذا كادوا وأشاروا تمام وشاركوا في الحرب برأي وتدبير فأهل العلم يعني منهم من يفتي فامتهى بقتل هؤلاء كذلك ولا يقتلوا مجنون منهم ولا يقتلوا حراث منهم ولا يقتلوا زارع ولا فلاح منهم لأن هؤلاء قد عزلوا أنفسهم في بساتينهم وحيطانهم بل بالعكس أذوك من خلوهم مش يخدمون لنا من بعد مش كون مش يخدم لك من بعد مش, مش يخدم لك إذا أحنا ما عناش اختصاص في الشيء ذاك مثلا على الأقل يبقى مدة فانت علمنا زوج ثلاثة بعدين طيبنا بعثوه فانت عيش في بلاد أخرى وإذا أسلم فانت مرح بيبين ولكن يعني الفتاوى التي خرجت في النت يعني للأسف بكل صراحة يعني وما نراه يعني في بعض المواقع الجهادية يعني فما شوية هك فما غير أكثر منه فما حرقه أكثر منه فمتى تحكيم العلم فمتنين وفما أكثر منه وكاي يعني أخذ بالفروع المسائل فمتى فرق الأصول وأخذ بفرع المسألة يعني نقول لو يعني حملوها على من قلدو فخف عليهم الامر ما نقولش مش موجود يعني في من لكن ولكن هذه يعني فروع ضعيفة لا تستقيم مع هذه النصوص. فهذا اجماع لا خلاف فيه قديما وما نعرفوش حتى واحد قديم في انتخال في المساله هذه أنها ما يتقتلوش نحكي على النساء الصغار خليني من من غيرهم هذوك مختلفين <تصفيق> أفسر فصهم قوم عن عروص الروس من الشعر يفضل ما فحصوا عنه بسافر وإني مسيك بعشر لا تبتلن لا تبتلن ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا طبعا شجرة مثيرة ولا تخربانا عابرا ولا عبيرانا شت ولا بأيام إلا لمقكلة إلا لمقكلة ولا تحرقن ولا, تحرقن ولا تحرقن نحلًا ونخلًا. نعم فيه نحلا ونخلا تمام وهي روايتان يعني منهم من جعلهما صوابا ومنهم من صوب النحل ومنهم من النخل على كل فإذا جعلناها نحل خلينا في الشجر المثمر لأنه نخلفها تمام أيوة. يعني لا ت... ولا تقطع عنا شجرا مثمرا لغير حاجة أما إذا كان لترهيب وإخافة وإخراجه من الحصون فلا بأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن من جعل ذلك خاصا به تمام ما قطعت من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله فقالوا هنا هذا الاذن مخصوص به صلى الله عليه وسلم وليخزي الله الفاسقين نعم وقالوا يعني حرق فهمتني صغار النخل وليس كباره المثمر وشوفوا قبل الحروب رو فهم باب حتى مع اهل الكفر ثم مبادئ في الحرب ثم موثيق ثم كلمة تخرج وقت النبي عليه الصلاة والسلام فيما ذكروا يعني من أهل السير أنه لما بدأ بتحريق في اثنين تلك النخيل خرج له بعض اليهود فقالوا له يا محمد اتركها فإن غلبتنا فهي لك تمام وإن غلبناك فهي ملكنا فخلاها صلى الله عليه وسلم كلمه كبير قالوا خلاه هي الوحدة من اثنين يعني يعني نحن لكم انتم كان غلبتم انتم أو كفتم يبقى لكم الثمر وكان نحن غلبنا فمتى حافظنا على الملك متى فولا سيدنا عليه الصلاة والسلام فمتى حرقك الثلاثة ولا الله ولا على الخمسة وبعدين كف عليكم فهذا يعني حتى ولو سلمنا قطعه يعني في هذه الحروب فلا يكون إلا لحاجة ولغاية ولقصد لا لفساد تمام ولا لإفاعة لان هذا بعض بعد ما في الفي نعم وردوا ولا تظلموا ولا تظلموا قال لو من نعم ولا تغلن فهمتني يعني سرق السرقه فهمتني والنهبه والاخذ خلصت فهمتني من تلك المغانم قبل ان تقسم تمام نعم فليحذر المرض فلي، فالجهاد بلاء وابتلاء واختبار وصبر واحتساب، نعم، لأنه فيه مطامع وفيه دنيا وفيه مكاسب ربما الناس تتغرا وتتفتن الإنسان يرد باله، فهمت؟ يشوف فهمت نكعب ديامون طايحة منه ولا منه يا منكها شافها فهمت؟ هي وين تعرف يتغرف فهمت؟ ولا يشوف قطعة هكذا في يهز هز شيء؟ حتى الشلني رجع بعدين يتبدا فيه القسم نعم قال احد عن عمال انه بلمه ونعرض على عبد العزيز كتب الى عام نعم فالمليكيه خالفوا هذه الوصايا تقريبا كلها في كتبهم وحواشيهم في الاثنين جعلوا هذا كله جائز تمام اذا كان يعني فيه مقصد للنصر والفتح فلا باس به نعم انا عمرنا عندنا عزيز كتب هذا عامل يعني نشوفوا ان الو... الوصيه قالوا لا تعقرن دعيرا الا لماكله يعني امتاحهم هما تمام نقول مش باش نفذوه باش نتشمتوا بهم قال لك تعقروا باش تاكل ها خاصه اذا فما حصار وتوفى المونه اي نمش ناكل نقول له فهمت انت عديه المتاحهم هما بس يسي بس فهمت ونضغطوا عليه اما هاك اقتلو فهمت هاك وخليه يطيش له انه بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا بعد سبيل يقول لهم انزل بسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله لا تغل ولا تمثل ولا تقنع ولا تنفل ولا, تنفل ولا, تنفل ولا تمثل بعد الموت بعد موته فتلك النهي عن المثله نعم اما حب الحراب فلا دخل له في ذلك لمن افسد في الارض فقتل او صلب او قطع فليس له دخل في المثله إنما المثل بعد أن مات وقطع شره وزال عنا زالت عنا حرابته فلا مثلته فيه إنما هذا من أفعال الجاهلية نعم. وقول ذلك لجيوشك كما سرّي شاء الله السلام أبو جاء في وفاة الإمام الأحداث النهي عن ما عن رجل من أهل كوفة أن عمر المقتبّى كتب إلى عام الجيش كان بعثه وأنه إنه بناني أن إنه رجال من جحدا إذا في الجبل يوم دع عباده منه بطرس يقول لا تخف إلى ذه وبثروا وهم والذي نفسي بيدي لا أعلم متى أحد فارده إذا ربط عنقه ولا ليس هذا الحديث وليس عليه بعد فقال ما خذل الله بالعهد إلا سلط عليهم العدو. إلا صلط الله صلط الله عليه العدو إلا صلط الله عليهم العدو في الله يعني عن مالك عن عن عبد الله بن عمر أنا الله يقول إذا ale w 2019 roku, kiedy to wszyscy byli na 70%, kiedy to w ogóle nałożyli na to, że wszyscy byli na 70%, To było bardzo ważne, się Nie ma nic wspólnego z nami, ale nie ma nic wspólnego z nami, ale nie ma nic wspólnego z nami, nie ma nic wspólnego z nami, nie ma nic wspólnego z nami, nie ma nic wspólnego z قال يحيى سمعت ان كل إلى دفن واد العدو من طعامه كله قال قال إذا كان هذا الأكل غير متمول فيه تمام يعني يأكل لنفسه لا يأكل ويقطف ويجني ليبيع لغيره تمام نعم. أو يرسله فمت مع احد أحد يجلمنه إلى أقرب الأصلق فيبيعها ثم انراكم وانا على ديار المغرب وغان ما زيد الطعام كلهم المسلمون الى نقل عرب العدو كانوا ينقلون من طرامه طائرتهم ما وقفوا بينه وداروا ذلك يمشوا طراحه ديك ولا ولا في عند المشركين قبل ان ننسى هناك قاسم نعم فهي له كل إنسان خرج شيئا من ملكه هربا كما هو مذكور هنا تمام أو ضياعا ثم وجده عند المشركين قبل قسم المغانم فهي له لا تدخلوا في القسم ترجع له نعم ها؟ كذا السورق اه بعدين القاوة غادي أي كيف كيف كيف كيف نعم كيف كيف <تصفيق> اما علي أن يقيم البينه طبعا كان كل واحد يعمل لكي لكم شاد فهمت الغنين يا ذي يقول لا لابد عليه من الحجه نعم لاثبات الملك أي. إن أن رد على, ما فلا على نعم. فإن قسمت المغانم ثم وجدها بعد فلا رد. شد. أيوة. ويمكن يعني لامام المسلمين أن يرد عليه الثمن. تمام. إذا ثم عن الخير بزيد يعطي حق. تمام. نعم. إذا ما يكون رجل صاحب ثمن ولم تسد المقاصم خالق الوحف فيه المقاصم فيه يكون الغلام لسيده بثامن شاء قالت لهم في قوم والد دي المسلمين حازه المشيطون في مغانين المسلمون في سيده وبعد إنها لا لتس تسترد ورأى أن يفتديها الديمام لسيدها فلن يفتديها فالفعل سيدها يلتقع على سيدها أن يفتديها ولا يبقىها ولا أعرض أن يسانته من يسترقها وليستحل فرجها وإنما هي سيدها يكتف الله مزيد ذلك فنزل ونزل ما قوما ورده يبصره يستحل فجوا قالوا سوينا عنك يخرج من عبود المفردات في جرد الحر أبع أو الحر في جرد عليه ولا سلبي الاول واحكم به وتشجع عليه لان تعدى معنا هذا الإستاذ الحمار الوحش مع تلك القوة بشوخنق واحد مشرك شويلة مات وهو مقتول لآخر هتعيشوا في التعدى فدب التقاين كان المسلمين عجبنا فراهيج وأجرى المسلمين المشركين أخذ على وجر المسلمين قالوا سيداته لو حتى أبيته من مراهي فلقبوا بالسايفي على حبر عادلي فأقبل علي فضبني ضبطا وجده منها بيها الموت ثم أدراكهم موتوا فأتسابني قالوا فلقبوا هو المخطط فقلت ما يبالوا بناه قال والله ثم اننا سددنا فقدره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد كنت من ونيشر ونيشر ونجاش في مقام الرساله فاتى بالحديث يا معاذ بين ينتفعوا قال لقد كنت فكنت ونيشر الله صلى الله عليه وسلم من أسد عن الله الله ورسوله في من ما نعم no. ومذهب مالك ان ذلك للايمان إذا قيد ذلك في غزوه من الغزوات ليس هذا في مطلق الغزو تمام إذا خرج في غزو وقال من قتل قتل فله سلمه فحينها له سلمه وليس هذا على إطلاقه إلا إذا أذن الإمام في ذلك وإلا رد إلى المقاسم نعم قال مالك عن محمد لأنه, لأنه عليه قال لك مالك هذه الوحيدة الغزو الوحيد لقع يعني هذا, هذا يعني هذا القول تمام وهذا الحكم في هذه الغزو فقط وأما بقية الغزوات فما قاله صلى الله عليه وسلم فقط في هذه الغزوه كان تحريضا لهم وتشجيعا لهم نعم عن القاسم من النفي من من من حتى في دون مثل هو هذا المريض، أنا جاها شوفوا قصته في في كتاب الشريعة لأبي بكر الأجرى، وانظروا إلى هذا الصبيغ كليت ريحه مع عمره مرة هذا يفهم، وروح على بهيم فهمتني إلى قومه حليق الرأس وفوضحا وبقي عارا على قومه جيد فلسفه لنا فهمتني، إيه نعم، رب يقول هك؟ وش بيه في البلاصه الأخرى قال هك؟ وش بيه وين قال هك؟ فهمتني فقال عمر وعمر روفما واحده كاي قاعد فهمتني يرميلنا في كلام فهمتني فقل لهم كي تشوفوه فهمتني وانا بجمكم وريهولي ايا نهار جاي فهمتني يدهمه كما يقولوا فهمتني وعمر يوكل في الناس فقال له يا امير المؤمنين فهمتني ما معنى قوله تعالى والذاريات ذروا اه انت هو قال ججل هنا كلا قلبه فهمتني أي وروه وبعث معه زوس قالوا قولوا إن صبيغا جاء يطلب العلم فأخطأ مش يطلب العلم خاطر مريض عارفوا المريض اللي يحب يتعالى ما تورى في روحه ذيك النتيجة متى أي ذيك على إيش قال ابن عباس هذا مثله كمثب صبيغ هو يجيب بأن النفل فهمتني أن الفرصة من النف فهمته هو يقول له ليش نية النف في يقول لك هو أي أن النفل من الغنائم، أن البعير والخيل تمام هو نفل أي هو غنيمة والسلب غنيمة لا <تصفيق> أعداد الناح أمريكا عن سعيد المسايد وأنه وقالا كان الناس يوضعون أن من الخمس قال لا أكد ذلك قال أي شيء أمريكا عن الناس في أول مدنة قال ذلك على وجه الاشتهاد من في ذلك أقول معروف موقوف الاشتهاد السلخاني لأيبنون ورشاورا يسأل الله ورسال ما نفر في مغازين كلها وقدراني أنه في بعضها يا محمين وإنما فعدد يكون ثلاثه للفارس تمام <تصفيق> للفرس سهمان ومن عليه سهم فصار ثلاثه نعم قال فقال يجوزنا <تصفيق> لبن الخيل ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه والخيل وبغدا والحمير لتركبوه وقال واعدوا لهم ما من قوه وملمات الخيل بامر بها هو الله معدوده قال فلا يا ترى نعم فهو من القوه الذي امر الله باعدادها لا. قال <سؤال> يحيى قال <سؤال> مالك على البلدين و الخيل اذا اجاز للبلد و سيدنا المسعيد عن البلدين هل فيها من صدقه فقال يا اهل <سؤال> الخيل <سؤال> من في له وجلف البنود فاحذثنا عبد الزمني بن سعيد العمرو بن شععري رسول الله صلى الله عليه و حين صدر من حنين و سأله الناس حتى بينا غطوا وتشجّدوا شبك بالله حتى نزلت عن الله فقال الله سببهم الله عليه وسلم لخافون على أقصى ما بينكم عليهم ولا الله عليهم مثل سوء مثل سوء لتهام نعمة مثل لا قسمت بينكم تمر تجدون لخير ولا ولا كذاب لما نزل, نزل الله الناس ونار على من, نفس من عليكم. وفيه سؤال العسكر لامامهم ان يقسم عليهم ولا باس به ولكن هنا كان السؤال من افواه الاعراب والاجلاف وليس من خيرة الصحابة حتى أدنوه إلى سمرة السمرة كالشجر اللي فيه الشوك نعم وفيه مدح الرجل لنفسه ان كان حقا فلا بأس به ولا مدخل في حديث أحب في وجوهه الطراب في, في النهي عن المدح لا دخل له في هذا إنما ذلك المدح الذي على وجه الكذب وعلى وجه الباطل يقول للقلاب فمتني الصادق الأمين آه مدينش في الصدق والأمان حطوا فلوسكم عنده وهو أكبر قلب في العالم فهذا المد تمام أو الإطراء المبالغ فيه أما إن كان حقا فلا بأس به قال نبي لا تجدون كذابا ولا بخيلا ولا جبانا يمدح نفسه فهو حق ولا بأس به نعم قال وحدها يحيى عن مالك عن يحيى عن سعيد محمد عن يحيى عن حبانا أن زيد بن أثاث بن قالت وصي رجل قال على صحيحكم فتباهي وجوه الناس بذلك فزعم زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان صحيحكم قال